وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا اللَّهُ إِلَهٌ آخَرُ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا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 Hvala okay. والا well وال well... خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم رب Bi la ho la doire on enfin